وَأَرْسَلْنَا الْرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ, فأسقينا كموه وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ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 قال فإنك من المضارين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن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 إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على صور متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم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 إلا آل لوط إن لم نجّوهم أجمعين إلّا مرأتهم قد درنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بلجئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا, ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وَقَضَيْنَا إلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنْ نَدَابِرَهَا أُلَيْمَ قُطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا أُلَيْمَ ضَيْفٍ فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُ اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قال هؤلاء بنات إن كنتم فعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل